لا تكون والله بما يعملون محيق وإذ ذين لهم الشيط وَقَالَنَا فَنِلْ بَلَنْ كُمُ الَّذِي مَنَنَ نَاثِ وَإِنِّي جَاءُ لَكُم فَلَمَّا تَرَوْا أَنْتِ فِي أَتَانِنَ وقال <laughs> والله شديد العقاب إذ يقول وَمَنْ يَتَوَفْكَلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ وَلَوْ تَرَى إِذْ فالذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم la paru